وهي المواقيت التي لا يجوز لمريد الحج أو العمرة تجاوزها لا يجوز لمريد الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بالإحرام وهذا تعظيما لله تعالى ولبيته الحرام قضية التعظيم هذه مسألة أساسية في نسك الحج ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى الخلوب تعظيم الشعائر فلا تدخل مكة إذا أراد الإنسان أن يدخلها مريدا الحج أو العمرة إلا باحرام وهذا الإحرام لا يكون إلا من ميقات والمواقيت جمع ميقات وهو موضع العبادة وزمنها وهما قسمان مواقيت زمانية وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ومواقيت مكانية وهي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة وهي خمسة الميقات الأول ميقات أهل المدينة ومن مر بها ويسمى ذو الحليفة ويبعد عن مكة 420 كيلو متر يسمى الآن أبيار علي وهو أبعد المواقيت عن مكة ويسمى أيضا واد العقيق وتسميته بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين فيسمى لذلك الوادي المبارك او وادي العقيق ولذلك يختص ميقات ذو الحليفة أو أبيار علي هذا بأنه يستحب أن يصلى فيه ركعتين فليس هناك ما يسمى بركعتي الاحرام ليس هناك ذلك إنما ميقات ذو الحليفة مختص بهذه الميزة ليس لأنه يحرم منه وإنما لشرف هذا المكان لورود هذا الحديث صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين فتستحب أن يفعلهما العبد حال إحرامه من هذا الميقات ومسجدها يسمى مسجد الشجرة وهو جنوب المدينة بينه وبين المسجد النبوي 13 كيلو تقريبا 13 كيلو متر وتستحب الصلاة في هذا الواد المبارك كما تقدم معه إذن هذا أبعض المواقيت ميقات أبيار علي أو زب حليف الميقات الثاني ميقات الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر والآن يحرم الناس من مكان قريب منه يسمى رابغ ميقات أهل مصر والشام وهي قرية قرب رابغ يعني الجحة هذه قرية قرب رابغ تبعد عن مكة 186 كيلو متر تقريبا ويحرم الناس الآن من رابغ الواقع غربا عنها لأن هذا المكان يعني لم يعد محددا بالشكل الذي يمكن للناس أن يحرموا منه الميقات الثالث ميقات يلملم وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاها أو مر بها ويسمى الآن الثعبية يلملم هذا واد يبعد عن مكة 120 كيلو متر تقريبا الميقات الرابع ميقات قرن المنازل وهو ميقات اهل نجد والطائف ومن حاذاه او مر به وهو المشهور الان بالسيل الكبير وهو من اقرب المواقيت بينه وبين مكة خمس وسبعين كيلو متر تقريبا ووادي محرم وهو مكان معروف هو اعلى قرن المنازل الميقات الخامس هو ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بها وهي واد تسمى الآن الضريبة بينها وبين مكة مئة كيلومتر تقريبا هذه المواقيت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليسة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن هذا دليل على أن هذه المواقيت يعني تأتي على الجهات الأربع بحذاء مكة فمن يأتي من جهة الشرق يأتي من جهة العراق يمر من ميقات أهل العراق من ميقات ذا عرق أو ذات عرق يعني مثلا أهل جنوب شرق آسيا مثلا لو جاء من قبل العراق أو مثلا جاء من, من تركيا مثلا يعني ونزل هكذا باتجاه العراق ولم يأتي من ناحية الشام مثلا أو أهل الهند وغير هذا يأتي من, هذه من هذا الطريق يمر على جهة العراق يبقى يحرم من ميقات ذات عرق إذا كان هذا هو الطريق الذي سيسلكه أو ربما يأخذ من ميقات أهل نجد أو من جهة الشمال يبقى الجحفة أو أبيار عليه على حسب ما سيأتي أو إذا كان سيأتي من جهة الغرب هكذا ستجدون أنها تأتي من جميع الجهات فإذا سلك الإنسان أي طريق ومر على ميقات من هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة فلا يجوز له بأي حال أن يتجاوزه ولا يحتال يعني هو يشرع في العمرة فهو عايز مثلا دلوقتي هو خرج من مصر وعايز ينزل المدينة الاول كويس وهما شركة السياحة مربطين يعني الرحلة على انه ينزل ينزل, ينزل في المدينة شوية وبعد كده ينزل مكة وبعد كده من مكة يرجع من جدة وهكذا فهو هيعدي هو منشئ العمرة منين هو خائج ماذا يريد يريد العمرة صح طيب هيعدي علميقات رابغ ولا يحل ثم يذهب إلى المدينة يعني هي ينزل جدة ماذا يطلع المدينة ومن المدينة سيحرم لا بد أن يفصلهما بنيةين فلا يخرج من بيته مريدا العمر إنما يخرج من بيته يريد المدينة ثم ينشئ نية من قبل المدينة بعض الناس يحتاط يقول طيب هم النهاردة لما يجي بيخرجوا له تأشيرة الدخول التأشيرة مش تأشيرة دخول للسياحة أو للتجارة أو غير هذا وإنما التأشيرة اللي أخذها أخذها بنية العمرة فبالتالي هو بذلك أنشأ العمرة يبقى هو يخرج مريد العمرة فالتأشيرة دي في حدثتها فيها إشكال من هذا الجانب يبقى بعض الناس يحتاطوا ويقول لا عليه أن ينشأ أن ينشأ نية العمر والإحرام ويحرم من رابغ من الميقات الذي سوف يمر عليه ان انفصلها له أن يفصلها على اعتبار أنه ينشئ سفرتين ينشئ سفرتين من هنا إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة يحرم من ميقات أهل المدينة من أراد الحج من مكة فالسنة أن يحرم منها وإن أحرم من الحل أجزأ ومن أراد العمرة من أهل مكة أحرم من الحل خارج الحرم كمسجد عائشة رضي الله عنها في التنعيم أو الجعرانة يحرم من الأسهل عليه فإن أحرم للعمرة من الحرم إن عقد إحرامه لكن عليه دم لتركه الإحرام من الحل ده بالنسبة لأهل مكة أهل مكة المقيم بمكة من يأخذ حكم الإقامة بمكة هذا يجعلنا نرجع إلى أحكام السفر وصلاة المسافر والكلام حول من يسمى مسافرا ومقيما ومستوطنا فهل المقيم هو الذي يمكث في هذا المكان أربعة أيام ثم فوق حتى أنه لا يأخذ برخص السفر وهذا على كلام كثير من أهل العلم فإن مكث في هذا المكان فوق الأربعة أيام فإنه يعود يعني يعود مقيما في هذا البلد أم أنه الآن وفق العرف الجاري لا يعد هذا مقيما لا يعد هذا مقيما اللي لا يحمل جنسية هذا المكان أو لا يأخذ حكم يأخذ تأشير بالإقامة إقامة طويلة فيها لا يعد كذلك فلا يعد مقيما الحاصر على الجنسية هذا يكون مستوطنا لهذه البلاد القضية شائك والنصوص فيها لا تشفع لرأي من هذه الآراء فبالتالي حولها أيضا جدل فقهي من يسمى بالمقيم ومن هو المسافر ومن هو المستوطن ف. أهل مكة المستوطنون لها هؤلاء إذا أرادوا الحج فالسنة أن يحرم منها إذا أراد أن يحج فهذا يحرم من داخل مكة أما إذا أراد أن يحرم من الحل يعني يخرج خارج مكة فهذا له ولا إشكال أما في شأن العمر فلابد أن يخرج إلى الحل هو دبعا الذي يشرع له أن يخرج إلى مسجد التنعيم أو غيره ويحرم ليس المسألة مسجد التنعيم يعني. إنما أن يخرج إلى الحل يخرج خارج بالسيارة خارج مكة ويحرم ويرجع إليها مرة أخرى وحدود مكة معروفة لأهلها يشرع له هذا أما غيره فقد ذكرنا في المرة السابقة أن تكرار العمرة بهذا الوجه بأن يخرج إلى مسجد التنعيم هذا بدعا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ومن يفعله يقع في مخالفة شرعية وقد قلت أن بعض أهل العلم يرخص في ذلك رخصته قائمة على هذا أنه يعطي من مكث في مكة أكثر من أربعة أيام يعطيه حكم المقيم وبالتالي يرخص له أن يخرج إلى الحل ويحرم هذا هو حجته لكن في المقابل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا حال فتح مكة وغيرها هو فعل الصحابة والسلف لا يجعل لهذا القول من القوة ما يجعله يرجح عند الخلاف وإنما الأولى وهذا قول الجمهور كما ذكرته أن لا يحرم من مسجد التنعيم ويكرر العمر على هذا الوجه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذن فهمتم من أين تأتي الإشكاليات في هذه المسألة؟ المسألة كلها قائمة على إشكالية السفر وتحديده هل هذا يعد مسافرا أم مقيما؟ وبالتالي هل يرخص له برخص السفر؟ خذ بها أم أنه يأخذ حكم المقيم؟ وبالتالي تترتب عليها الآثار هذه الآن يعني اكثر اهل العلم على أنه ياخذ برخص السفر مطلقا وكل من سمي مسافرا عرفا فهو المسافر هذا قول شيخ الإسلام وقد جرى عليه يعني كلام أكثر أهل العلم المعاصرين الاخذ بفتواه في ذلك ما عد في العرف يعني سفرا هو السفر فبالتالي هذا الذي يمكث نحو مثلا أسبوع أو أسبوعين في العمر يعده مسافرا وليس بمقيم لا يجوز لحاج أو معتمر تجاوز الميقات بلا إحرام فإذا تجاوزه ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه فإن لم يرجع وأحرم من موضعه لزمه دم وحجته وعمرته صحيحة وإن أحرم قبل الميقات صح مع الكراها ده اللي بيحصل مع راكب الطيارات في بعض القطوط لا يخبرون الناس بأنهم الآن بحذاء الميقات فبالتالي هو قاعد مش عارف هو فين دلوقتي الدنيا هو طاير في الطيارة ولا فاين بقى هو فين في الدنيا الآن فيعمله ايه؟ فيقول اللي بيحرم من بيته يخرج يقول لها يقول لها ما خلاص ساعة ولا ساعة ونص وحن هناك فيحرم من بيته او يحرم من اول ما يطلع الطيارة يروح محرم لبيك اللهم بعمره وينام بقى وانش دعوه إلا هيكتر بعض الناس يأخذ بذلك احتياطا لكن لا شك ان كان يعني سيكبر بالميقات يستحب له ان يحرم من حذائه او يعني قبل شوية كده يبقى عارف الناس بقى اللي الخبرة في الموضوع بيقوا فاهمين تقريبا متى يحرم يعني تقريبا قبل الهبوط بنحو النصف ساعة من جاوز الميقات بلا إحرام عليه دم عشان كده لما تيجي تسمعوا بعض الفتاوى من بعض العلماء ييجي يقول مثلا يقول له أنا جيت من مصر ومعنين نزلت جدة ومن جدة رحت طالع المدينه ومن المدينه أنشأت العمرة يقول له عليك دم ليه لأنه عنده أنه جاوز الميقات وهو مريد للعمرة ابتداء ما أنشأ صفرتين إنما هي صفرة واحدة بالنسبة له فعشانك يقول له عليك دم يخطاط في هذا الأمش طيب من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم أنشأ نية الحج أو العمرة أهوه هو ده المسألة بتاعتنا هو لا يريد الحج العمرة يعني تقول له ما تحتلش عشانك كده بقول انت عطلع تامر ايه يقول لك أنا دلوقتي طالع المدينه يعني انت دلوقتي لو مت هتبقى قصدك للمدينه ولا تكتب لك عمره ماشي ماشي أنا دلوقتي طالع المدينه وخلاص يبقى احنا طالعين المدينه برضو يبقى لعلها تكون نيه صالحه هو كده ومن المدينه ستنشئ ستنشئ هذه النية يبقى هو طالع كانه بالضبط كده واحد دلوقتي طالع جده شغل ولازم لان دلوقتي هيعدي على ميقات وينزل جده عنده شغل في جده ساعتها يحرم منين هو لا يريد العمره هو بس القصد الاساسي انه يعمل يقول لك والله لو يعني لقيت شويه وقت ابقى اعمل عمره ساعتها بقى ياخد حكم اهل جده واهل جده يخضع حكم اهل مكه برضه يحرم من مكانه ويعني يحرم من الحل ويعتمش ده لي مثل ذلك لكنه لم يريد مثل هذا وبعضهم برضه يشترط له ويقول انه هو يقعد في جده برضه اربع ايام علشان يبقى خد حكمهم ويبقى يخرج من الإشكالية ها هنا الشاهد من جاوز وهو لا يريد الحج أو العمر ثم أنشأ نية الحج أو العمر فيحرم من حيث أنشأ إلا العمر المفردة إن واها من الحرم قرج إلى الحل وإن واها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية أنشأ نية الحج أو العمر يحرم من حيث أنشأ إلا العمر المفردة إن واها من الحرم يعني لما هو بقى في مكة واراد مثل هذا خرج الى الحل وانواها من الحل احرم من حيث انشأ النية يعني زي ما قلنا كده بقى لو هو كان بقى هو في مكة ولا فين لو في مكة هيخرج هيخرج للحل طب لو هو يعني في جدة مثلا في الحالة دي يحرم من حيث انشأ هذه النية يحرم من جدة ويدخل مكة اهل مكة يحرمون بالحج مفردين أو قارنين من مك أما إن أرادوا الإحرام بالعمرة وحدها أو متمتعين بها إلى الحج فيخرجون للإحرام بذلك من الحل كالتنعيم أو الجعران ونحوها إذا كده, كده خدنا أحكام الخصة بأهل مكة. إذا أرادوا الحج هيعملوا إيه؟ يحرموا من مك بس بشرط إنه يكونوا إما مفردين أو قارنين والحج سيأتينا أنه ثلاثة أنواع النوع النوع الأول ما يسمى بالحج الإفراد والنوع الثاني حج التمتع والنوع الثالث حج القران إما مفردا أو متمتعا أو قارنا أما المفرد فهذا الذي يؤدي نسك الحج فقط للعمر أما القارن فإنه يحرم لعمرة وحج ولا يحل بعد أن يعتمر يعتمر اتباءا ولا يحل ولا يحل يعني يظل بملابس إحرامه ويأخذ أحكام خاصة بالمحرم من محظورات ستأتينا ويظل هكذا إلى أن يأتي وقت الحج وهذا يحصل بالذات إذا كان سفره قرب أوقات النسك واحد من يوم 7 مصر عمل العمر يوم سبعة ذي الحج حيروح منه يوم كمانية هو هيدخل فيه بالمرة لكن لها إشكالية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهجية لتمتعت فمعنى هذا بعض العلماء كما سيأتينا اشترط أن يسوق الهج يسوق الهجي يأخذ معاه من هنا هاي. إزاي دي حتحصل ببقى حيسوق الهج يعني يأخذ معاه الخراف التي سيسبحها حال أداء هذا النصر فبالتالي بعضهم يقول وبذلك شان حج القران صار متعصرا في زماننا هذا إلا لمثلا بعض الناس الماكثين في حوالي مكة مثلا بعض الناس اشترك ذلك وبعضهم لا يرى هذا الشرط حاصلا فهذا حج القران أما حج التمتع حج التمتع فماذا يصنع يحرم بالعمرة ويقول اثنائها لبيت اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج لكن بعد أدائه للعمرة يحل وإذا أتى وقت النسك من يوم قروية يبدأ في الإحرام بالحج ويؤدي نسك الحج تمتع لأنه يظل هذه الفترة يعني من غير قيود محظورات الإحرام التي تكون بالنسبة للقارن يبقى عندنا واحد هيعمل حج بس واحد هيعمل حج وعمرة بالتنين بإحرام واحد واحد هيعمل حج وعمرة بإحرامين تمام؟ هذا هو الحج المفرد والقارن والمتمتع أهل مكة بقى يعملوا ايه في الحكاية دي دي لو حيطلعوا احنا قلنا لو عمل عمرة يطلع للحل لو عايز الحج يحرم من مكانه طب دلوقتي لو هو عايز الحج مفرد يبقى من مكانه طيب حيعمله قارن يبقى برضه من مكانه على اعتبار ان احنا غلبنا امر الحج لو عايز بقى يستمتع ياخد بالتمتع يعني حج التمتع يبقى عليه ان يعمل العمرة بس ساعدها يخرج للحل حالة ادائه للعمرة ثم بعد ذلك يحرم في وقت دخول الحج سفة الإحرام في الطائرة من ركب الطائرة مريدا للحج أو العمر أو لهما معا فإنه يحرم بالطائرة إذا حاذ أحد هذه المواقيت فيلبس ملابس الإحرام ثم ينوي إحرام فإن لم يكن معه ملابس الإحرام أحرم بالسراويل وكشف رأسه فإن لم يكن معه سراويل أحرم في قميصه فإذا نزل اشترى ملابس الإحرام ولبسها هذه المسألة حصلت ناعي في سنة من السنين أحد الناس أول ما طلعنا الطائرة فقال إن هو كان عنده إشكالية في موضوع تذكر السفر قال له دلوقتي في طيارة هو عمل حسابه ونه هيطلع المدينة وحاجز عليه ونه هيطلع المدينة قال له في طيارة يتركبها ما فيش الطيارة راح فين راح جد فطبعا هو كان ودى الشمك خلاص وانتهينا فما كان شي عمل حسابه في القصة دي خالص فجري وطلع الطيارة لما طلع طبنا دلوقتي كده حمز المكة معيش رايح المدينة فبالتالي معيش بقى ملابس الإحرام وحامل ايه؟ فجيل وسأل فقلنا له الحكم الشرعي ده يعمل ايه؟ إن لم يكن معه ملابس الإحرام أحرم بالسراويل ونقل له بقى اخلع عبدالعبية اللي انت لبسها دي وخليك فقط باسترواج القميص ده يعمله كده على كتفك لغاية ما تنزل لما تنزل بقى تبقى ساعتها تشتري ملابس الإحرام وتدخل بها مكة إن لم يكن معهم صراويل أحرم في قميصه في الحالة دي يبقى يحرم في القميص اللي هو كان لابسه أول ما ينزل إذا نزل اشترى ملابس ولا ولابسها ولا يجوز أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويحرم منهم يبقى كده مرة على المخاط فإن صنع مثل هذا نزل المطار من هناك بدأ يحرم يبقى عبده فإن فعل لزمه الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت للإحرام منه فإن لم يرجع وأحرم في المطار أو دون الميقات لزمه دم والحديث متفق عليهم قال ابن عباس رضي الله عنهما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ما لقاش بقى ما لبس الأحرام دي يبقى يحرم في السروال الذي يلبسه طب ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين هذه الأمور الخاصه بالمواقيت مذهب العلماء كافة إلى داود جواز الإحرام من الميقات ومما فوق الميقات يعني مما دون الميقات هذا قاله عامة أهل العلم إلا داود الظاهري فقال لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات ولو أحرم مما فوق الميقات لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات يعني عند داود الظاهري لو أنت أحرمت من بيتك يبقى لا يصح الإحرام ولو أنت أحرمت, أحرمت أول ما تطلع الطيارة يبقى برضه لا يصح الإحرام ما ينفعش إلا من محاذات الميقات وطبعا ظاهر أنه لماذا تبنى مثل هذا القول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال لهم ولمن أتى عليهن أخذ بظاهر النص طبعا جمهور أهل العلم على أن من جاوز الميقات قاصدا الحج والعمرة شفتوا دي خاصدا الحج والعمرة وأحرم بعد تجاوزه الميقات ولم يعد لميقاته فإن عليه دم هذا قول الأئمة الأربعة اللي خرج قاصد الحج والعمرة خرج من بيته عايز الحج أو العمرة وأتى الميقات ولم يحرم منه فجاوزه ولم يعد لهذا الميقات يعني لما تجاوز مرجعش تاني ولحق نفسه مثلا يعني كأنه واحد مثلا جاي عن طريق البر وما كانش عارف حكايه الموقيت دي فمش شوية بيها فتنبه الناس نبهوه ان هو اتجاوز المقاط ولم يحرم فيرجع تاني ويحرم ويبقى ليس عليه شيء انما صاحبنا ده مضى في حال سبيله ولم يحرم وقال خلاص بقى احرم من التنعيم ولا اي حاجة فمثل هذا عليه دم هذا قول الائمة الاربعه وقال عطاء والحسن والنخعي لا شيء على من ترك الميقات أما إن جاوز الميقات مريدا للنسك لكنه لم يحرم حتى عاد للميقات فلا شيء عليه بلا خلاف يعلم ماشي؟ الواء يرجع ثاني ويصححها أما الذي يجاوز الميقات غير مريد للنسك ولا يريد دخول الحرم فهذا لا يلزمه شيء لأنه لا يلزمه الإحرام أصلا ثم اختلف العلماء في من يدخل الحرم بغير حاجة متكررة ولا قتال هل يجوز له ان يدخل بدون احرام؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على اخوال كثيرة يدخل الحرم بغير حاجة متكررة الذي له حاجة متكررة يعني مثل واحد مثلا شغال سواء مثلا ما بين مكة جدة هو داخل خارج يدخل ويخرج من الحرم او نحو هذا هل يجوز له أن يدخل بدون إحرام وللازم ينشئ كل مرة الإحرام لو أراد اختلفوا فيها وفيها تفصيل في هذه المسألة طيب من ترك الإحرام من الميقات هل ينعقد حجه مذهب عامة أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات ومضى في حجه أو عمرته دون أن يرجع إلى الميقات للإحرام منه فإن نسكه ينعقد مع وجوب الدم عليه، طيب خلف دخل وقال حصل حصل ويقول له ارجع للميقاط هارجع فين بقى خلاص الشاهد خلاص هو دلوقتي احرم من بعد ان جاوز الميقاط عليه دم عليه ذبح هديا بالغ الكعبة يفرقه على اهل مكه ميقاط من مسكنه بين مكة وبين الميقاط جمهور العلماء على أن من كان مسكنه بين مكة وبين الميقات فميقاته من مسكنه عشان كده أهل جدة بيعملوا كده بين مكة وبين الميقات يعني مش هيعدي على ميقات فبالتالي يبقى ميقاته من مسكنه هذا قول الأئمة الأربعة كذلك من جاوز الميقات ثم عن له الحج بعد ما جاوز ثم الحج السندي بقى بالمرة فكر في الموضوع بالطريقة قال أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من جاوز الميقات غير مريد نسك ثم عنا له أن يحرم بالحج أحرم من موضعه يعني إيه صاحبنا ده نزل جدة شوش وهو مثلا من أهل المدينة فنزل جدة هو خلاص جاوز الميقات وانتهينا ألطم الواحد يعمل حج السنادي فأنشأ النية من, من جدة فهذا يحرم... يحرم بالحج من موضعه أكثر وهل العلم على أن ميقات أهل الشام والمشرق هو ذات عرق وبه قال مالك وأبو ثور أصحاب الرأي وقال ابن البر أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات لكن كما ترون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر نقاط ذات عرق الحديث الذي في الصحيحين ولذلك اختلف الفقهاء فيه فروي عن أنس أنه كان يحرم من العقيق واستحسنه الشافعي واستحسنه الشافعي هذه تفتح معنى أصل من الأصول في مذهب الشافعي ألا وهو الاستحسان وضوابطه عند الشافعي تحتاج إلى بسط لكن خجوها الآن على جانب وحين الدرس الأصولي سوف تفهمون معنى كلمة الاستحسان هذه لسيما والشفعي مأثور عنه قول في هذا الباب أن من استحسن فقد شرع فما معنى الاستحسان عنده وارجئوه إلى الدرس الأصولي لازم ألفة المرض فقط لكن وقتها تتشرح لأن تحتاج إلى شيء من البسط مش وقت دلوقتي فهموا بس الكلام بتاع حكام الحج الاول بعد في الاصول نبقى ربنا يفتح واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبدالبار وكان الحسن ابن صالح يحرم من الرب ورؤية بسم ذلك عن القاسم عبد الرحمن وغيرهم جمهور العلماء على ان من خشي فوات الحج بعوده الى الميقات احرم من موضعه وعليه دم هو دلوقتي حيفوت الحج لو رجع خلاص عرف الحكم ذا مثلا يوم التروية خلاص يحرم الموضعه وعليه الاحرام الإحرام هو نية الدخول في النسك حجا كان او عمره إيه الإحرام هذا أول الأركان الركن الأول في الحج الاحرام في الحج والعمره وهو نية الدخول في النسك حجا كان او عمره حكمة الاحرام جعل الله لبيته الحرام حرما ومواقيت لا يتعدها من يولد الدخول الى الحرام الا اذا كان على وصف معين ونية المعينة الحكمة دايما تبقى حاجة واحدة تعظيم شعائر الله جل وعلا حدود حرم مكة من الغرب الحديبية او ما يسمى بالشميسي ويبعد عن المسجد الحرام 22 كيلو متر على طريق جدة ومن الشرق ضفت وادي عرنة الغربية وتبعد 15 كيلو متر ويمره طريق الطائف ومن جنة الجعرانة شرائع المجاهدين ويبعد 16 كيلو تقريبا ومن الشمال التنعيم ويبعد 7 كيلو متر تقريبا وكذا الأقرب يعني أودن بالكوه بحدود ازاي ومن الجنوب أضاطلين طريق اليمن وتبعد 12 كيلومتر تقريبا دي حدود الحرام دي الآن معروفة ومحددة بحدود واضحة يعرفها أهل مكة وأهل مكة أعلم بشعارها. كيفية الإحرام يسن لمريد الإحرام بالحج أو العمره أن يغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه ويلبس إذارا ورداء أبيضين نظيفين بعد أن يتجرد من المخيط ويلبس نعلين والمرأة يسن لها أن تغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء وتلبس ما شاءت من الثياب الساترة وتجتنب لباس الشهرة والثياب الضيقة وما فيه تشبه بالرجال أو الكفار هذه الأمور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الأمر أول حاجة أن يسن له الاغتسال في الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله وهذا حديث طويل فيه بيان لحجة النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوه فإنه أصل الباب حديث جابر بن عبد الله والحديث في صحيح مسلم فيه أذن يعني في الناس في العشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة أتوا الميقات فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر أسماء زوج زوج سيدنا ابي بكر ولدت في هذا الوقت محمد بن ابي بكر عشان تدينا بقى احكام النفساء فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع قال اغتسلي واستثفري والاستثفار هو ان تشد في وسطها شيئا يعني تتحفظ المرأة من الدم قال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي من هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الاغتسال. قالوا يشرع لمن يريد أن يحرم أن يغتسل. وليس هذا قص بالنفساء أو الحائض فقط. فيسن له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه. ابن عمر كان يغتسل أحياناً ويتوضأ أحياناً وأي ذلك فعل أجزاؤه. ويلبس إزاراً وردانا أبيضين نظيفين. أو هذا الأمر لفعله صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه البياض من الثياب طيب قلنا يلبس الإيه؟ ثوبين نظيفين والأولى أن يكون أبيضين طيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم ويتطيب من السنة أن يتطيب قبل الإحرام وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة ولا فرق بين ما يبقى عينه كمسك وغيره يعني يبقى أثره يبقى ليه أثره مثلا المسك يبقى لونه واضح فبالتالي ممكن يبقى أثره على ثوبه أو على بدنه إذا ترك أثره لا إشكال في مثل ذلك او ما يبقى عينه يبقى لي اثر واضح او يبقى اثره كالعود والبخور وماء الورد وغير هذا هذا مروي عن نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وسعد النبي وقاس وعيشة وابن الزبير ومعاوية وغيرهم طيب استدلوا في هذا بحديث يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساعة ثم قال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك فمنع استدامته هذا الطيب لكن في المقابل قول عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت قالت وكاني أنظر إلى وضيص الطيب في مفارق رسول الله وهو محرم وهذا حديث متفق عليه وفي رضي المسلم طيبته بأطيب الطيب وقالت بطيب فيه مسك وفي لفظ النساء كأني أنظر إلى وبيص طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الحديث المتقدم الذي قدمناه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بغسل الطيب فالعلماء أجابوا عنه بأجوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل وهذا الحديث كان في سنة ثمان والحديث الذي استدل به الذي أخذنا به حديث عائشة هذا كان في سنة عشر قال ابن البر لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والأثار أن قصة صاحب بالجبة كانت عام حنين يعني عام سمان وحديث عائشة كان في حجة الوداع فعندئذ إذ, إذ قدر التعارض فحديثنا ناسخ للحديث الآخر عرفتوا طيب ان طيب ثوبه طيب الايه الثوم. فله استدامة لبسه ما لم ينزع، فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه فإن لبسه افتدى لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة يعني لو طيبه يلبسه كويس لو نزعه ما يلبسهش تاني عشان كده يقولوا عشان ما يخصش في المشاكل بلاش يطيب الثوب. المسائل الخاصة بالمرأة يسن لها أن تفصل الإحرام ولو كانت حائضا أو نفسا مرة معنا حديث أسماء بنت عميس وتلبس مشاءة من الثياب الساترة بشرط أن تأخذ بشروط الحجاب الشرعي الخاص بالمرأة الملابس الخاصة بالمرأة فلا تلبس لباس شهرة تلبس ملابس معينة تعرف بها لا تبقاش منفطة للنظر يعني. فهذا لباس شهرة لا يجوز والثياب الضيقة في الحال وكذلك ما فيه تشبه بالرجال او الكفار او الفساق او غيرهم هذا لا يجوز يسن ان يحرم عقب صلاة فريضة ان تيسر ليس لإحرام صلاة قصه وان احرم عقب ركعتين مسنونتين كدحية المسجد او ركعتين وضوء او صلاة الضحى فلا حرج وينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمره ويسن إحرامه اهلاله دبر الصلاة في المسجد أو إذا استقلت به راحلته مستقبلا القبلة فالتلبية شعار الحج فيسن المحرم أن يذكر نسكه فيقول المعتمر لبيك عمرة ويقول المفرد لبيك حج ويقول القارن لبيك عمرة وحج وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة ويقول الحاج اللهم هذه حج لا رياء فيها ولا سمع. واذا كان المحرم مريضا او خائفا سن له ان يقول عند عقد الاحرام بالنسب ان حدثني حابس فمحلي حيث حدستني هذه المسائل اولا ان حضر وقت صلاة مكتوبة المستحب ان يحرم عقيب الصلاة فان حضرت صلاة مكتوبة احرم عقبها وإلا لا صلى ركعتين تطوعا واحرمها بعدهما. هذا استحبه نفر من سلفنا الصالح كعطاء وطوس وبه قال الأئمة الأربعة فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة أنه أحرم بعد صلاة مكتوبة قال الإمام أحمد الإحرام في دبر الصلاة وسئل أيهما أحب إليك؟ الإحرام في ذبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ قال كل قد جاء جاء في ذبر الصلاة وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته فوسع في ذلك كله. قال ابن عباس ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته حتى استوى على البيداء أهله وأصحابه. وقال أنس لما ركب راحلته واستوت به أهل. وقال ابن عمر أهل النبي حين استوت به راحلته. رواهن البخاري والأول الإحرام عقيد الصلاة لما روى سعيد بن جبير قال ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوجب رسول الله الإحرام حين فرغ من صلاته بصر روايات. عندنا روايات مختلفة عشان كده الإمام أحمد لما تختلف الروايات هكذا يقول كل قد جاء فوسع الجمع بين الأحديث يحصل زي النبي صلى الله عليه وسلم كرره فهذا رأى النبي صلى الله عليه أهل حين استوت الرحيله، وهذا رآه لما انتهى من الصلاه، أهل، وهذا لما على البيداء، لما جاوز وبدأ يخرج عن حدود الميقات، يعني قرب الميقات، كل قد أتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته ثم خرج. فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستود به قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوم ابن عباس يعني أتنا بالجواب الشافي فقالوا أهل حين استود به راحلته وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك ثم صار حتى على البيداء فأهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين على البيداء وهذا الحديث رواه أبو داود صحيح مسألة الاشتراك يشترط فيقول إن حدثني حابس فمحل حيث حبستني فإن حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه نضيفها هكذا فإن عرض له شيء يمنعه أو حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه يقول يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه فيقول إن حبثني حابس فمحل حيث حبستني يفيد هذا الشرط شيئين الأول أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفق أو نحو هذا أن له التحلل الثاني أنه متى حل بذلك يعني لو تحلل فلا دم عليه ولا صوم وممن روي عنه أنه رأى الاشتراك عند الإحرام بشكل عام ليس مقيدا بخوف أو مرض ممن روي عنه الاشتراك عمر وعلي وابن سعود وعمار وذهب إلى ذلك سعيد بن المسيب غيره غيرهم من سلفنا الصالح والحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباع بنت الزبير فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكير يعني مريضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشتريطي أن محلي حيث حبستني هذا حديث متفق عليه وعلي عباس أن ضباع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول قال أقول لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت هذا رواه الإمام مسلم ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مسألة ايضا تكتبوها لانها لها أهمية فقد احتج بعضهم بفعل ابن عمر ابن عمر من اكثر الناس تحريا للسنة لكن انكرت الاشتراط فأجاب ابن قدامه في المغني فقال راجعوا هذه العبارة يقول ولا قول لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يعارض بقول ابن عمر ولو لم يكن فيه حديث لكان قول الخليفتين الراشدين عمر عليه مع من قد ذكرنا قوله من فقهاء الصحابة أولا من قول ابن عمر هذه قاعدة في الترجيح قال الترجيح ما بين الأدلة فتجد هذا قال به فلان من الصحابة قول الصحابة هاهنا هنا أقوال لفلان وفلان أحد المرجحات التي يأخذ بها كثير من أهل العلم أنه يرجح بقول الخلفاء الرشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشدين المهديين من بعض وان كان في هذه المسألة نظر لكن يعني لم يقولك لما تيجي توزن المسألة هنا فيها قول علي وقول عمر وهنا قول ابن عمر مين يقدم لشك قول هؤلاء الأئمة وهؤلاء الخلفاء له وجاهته والعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتداءا يعرجنا عليها حتى نأخذ هذا الدرس في قائدة الترجيح هذه نكتفي بهذا المقدار الله أعلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد